باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم إلا شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده متفق عليه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا ذو مال ولا يرثني الا ابنه الواحده اف اتصدق بثلث مالي قال لا قلت اف بشطره قال لا قلت اف اتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير انك انتذر ورثتك اغنيا خير من أن تذره بعاله يتكففون الناس متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها أن رجلا هات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ام افتلت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلمت صدقت اف لها اجر انت عنها قال نعم متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث رواه الخمسة الا النسائي وحسنه احمد والترمذي وقواهم نخزيمه وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في اخره إلا اي شاء الورث واسناده حسن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زياده في حسناتكم رواه الدارقطني واخرجه احمد والبزار من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه وابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وكلها ضعيفه لكن يقوى بعضها ببعض والله اعلم باب الوديعة